موقع روائع التلاوات يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم تكلمهم ان سَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوِجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم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 فَخُفَّ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ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 بالحسنة فله خير منها وهم من فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنت تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إنما أمرت أن أعبد رب هذه الذي حرمها وله كل شيء